بعد المصنف رحمه الله عليه والابن والاخ مع الاناث يعصبانهن في الميراث هذا هو القسم الثاني من اقسام العصبات العاصب بالغير العاصب بغيره والعاصب بالغير هم ذوات النصف والثلثين ذوات النصف وثلثين البنت واحده في اكثر بالابن واحد في اكثر بقول الله تبارك وتعالى يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين واضح بارك الله فيكم ثالثا عن بنت وابن فهل البنت لها النصف هنا لا ليس لها النصف لماذا لوجود المعصب ومن شروط ارثها النصف عدم المعصب فالمعصب وجد الان هنا كم لها عصبة للذكر مثل حظ الانثيين من اي اقسام العصبة للجسم الثاني عاصب بالغير واضح بارك الله فيكم فالبنت ما تكون عاصب بنفسها ابدا البنت ما تكون عاصب بنفسها ابدا كما سياتي وليس في النساء طرا عصبة الا الذي منث بعنق الرقبه اي لا يوجد من النساء عاصب بنفسها البتة ابدا ما يوجد الا من المعتقة الا التي منت بعتق الرقبه وليس في النساء تر عصبه الا التي منت بعتق الرقبه اي لا يوجد من النساء عاصب بنفسها ابدا الا المعتقة واضح بارك الله فيكم فالان البنت ما تكون عاصب بنفسها ابدا الا بغيرها من هذا الغير اخوها المساوي لها في الدرجه الابن الصلب للميت الابن الصلب للميت اما ابن الابن ما يعصب البنت واضح بالاجماع واضح بارك الله فيكم طيب هذا هو القسم الاول الثاني بنات الابن واحده او اكثر بابن الابن واحد او اكثر المساوي لها في الدرجه المساوي لها في الدرجه هالك عن بنتي ابن وابن ابن فكم لبنتي الابن مع وجود ابن الابن ها لماذا لهن ثلثان وابن الابن عصبة اه قالك عن بنتي ابن وابن ابل رجع ها عصبه عصب الذكر مثل حظ الانثيين والدليل الايه المتقدمه في البنات في البنت واضح بارك الله فيكم فبنت الابن واحده فاكثر عاصم مع الغير عاصب بالغير بابن الابن واحد فاكثر واضح بارك الله فيكم وهل الابن الصلب للميت يعصب بنت الابن لا ما يعصبها لماذا لانه ارفع ارفع منها فيحجبها حجب حرمان يحجبها حجب حرمان هالك ها عند من هذا السؤال ها هالك عن بنتين وبنت ابن وابن ابن ابن البنات اللي هن ثلاث لماذا تظن وابن الابن الابن هذا ما يعصبها يعصب بنت الابن لماذا ما يعصبها ها طيب اكتمل ثروان اكتمل انتهينا طيب بقي بنت الابن وابن الابن النازل هذا كمل بنت الابن وكمل ابن الابن ها الله اعلم انت تسال ولا تجيب ها ما هو عندك سؤال سؤال هناك ولا تحب تنفس عليه اه, آه. طيب هالك عن بنتين وبنت ابن وابن ابن اه وبنت ابن وابن ابن لماذا يعصبها لانهم ساوي لها في الدرجه طيب مساوي لها في الدرجه واضح بارك الله فيكم هالك عن بنتين وبنت ابن وابن ابن فابن الابن هنا يعصب بنت الابن لانه مساوي لها في الدرجه وهل هذا بالاجماع هل هذا بالاجماع ام بخلاف اذا استكملت البنات للثلاثين وعندنا ابن ابن وبنت ابن مساوي لها في الدرجه ها ها منخالف لا ها لا امور يا علي ايش الجمهور خاله ايش قال جمهور ورثه من ابن الابن الان نساوي لبنت الابن كم بنت الابن وكم الابن الابن تهينا قلنا ان ان البنات لهن سلطان وبنت الابن مع ابن الابن عصبة للذكر مثل حظ الأنثيين للايه لكن هل هذه المساله بالاجماع بالخلاف ان كان اجماع من نقل الاجماع وكان بخلاف من خالف ها ماشي قياسا على من قياسا على من هي جده بنت ابن على نقص الشقيقه قياسا ما يصلح الاعلى على الادنى ها عند من ها ها مجاهد خالد نحن ما قبلنا من اخيك ها لا ما هو بن حزم ها ياسر بالاجماع من نقل الاجماع على من لا ما في اجماع ها ها ياصل على البنات البنات قلت انتهينا من البنات هذا المثل خالف فيه ابن مسعود قال فيها عبد الله بن مسعود المسعود عنده قاعده اذا استكملت البنات لثلثين وعندنا بنت ابن وابن ابن وهاخذ عندنا الاخوات الشقيقات استكملن لثلثين واخت شقيقه لوخ لي اب فيقول لي اولى رجل ذكر لي اولى رجل ذكر البنات اللي هن ثلثان وباقي المال لاولى رجل ذكر ويسقط بنت الابن ويسقط الاخ لاب واضح بارك الله فيكم هالك عن اختين شقيقتين واخت لاب واخ لاب ابن مسعود يقول الشقائق لهن ثلثين واخت لاب تسقط وباقي المال لأولى رجل ذكر خالف جماهير الصحابة من بعدهم والراجح اخوانا في الله ما ذهب اليه جمهور الصحابة ومن بعد من بعدهم للايه يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين واضح بارك الله فيكم البنات لهن ثلثين وبنت الابن مع ابن الابن عصبة للذكر من بتذكر مثل الحد الانثيين لانه في درجته مساوي لها في الدرجه وهكذا في مساله ثانيه هالك عن اختي شقيقتين واخت الاب واخ لياب حسب الذكر مثل حظ الانثيين واضح بارك الله فيكم فهذا هو الراجح خلافا لابن مسعود وانما اذا اختلت الدرجه اذا اختلت الدرجه فنعم لاولى رجل ذكر كما في المثال الاول قالت عن بنتين وبنت ابن وابن ابن ابن انزل منها الجمهور هنا قالوا عند الاحتجاج فهنا بنت الابن تحتاج لابن الابن, الابن فجعلوها عصبه وابن مسعود وجماعه من اهل العلم قالوا لا الذي يعصبه هو الذي في درجتها اما النازل عنها لاولى رجل ذكروا هذا هو الراجح البنات اللي هن ثلاثين وبنت الابن تسقط باقي المال لاولى رجل ذكر واضح بارك الله فيكم طيب ها لك عن بنتين وبنت ابن وعم ها لك عن بنتين وبنت ابن وعم امم ها ارفع صوتك البنتان اثلاثان وبنت الابن كم لها ما تاخذ شيء لماذا ما تاخذ شيء وفرع وارفع له منها ايه لان هي تاخذ الثلث تكمل لي الثلثين والثلاثان قد كمل بمن بالبنات فليس لها شيء وما عندنا معصب الاصبها عم باخر المال لا اولى رجل ذكر فتسقط بنت الابن وباخر المال لا اولى رجل ذكر لمن للعم واضح بارك الله فيكم فبنت الابن الان الذي يعصبها ومن الابن ابن الابن المساوي لها في الدرجه واضح بارك الله فيكم فسياتي معنا ان شاء الله باب الحجب على قول الجمهور هالك عن بنتين وبنت ابن وابن ابن انزل منها فالجمهور عندهم ان بنت الابن هنا نفسه عند فرع الميت تصنفسك ابدا وانما باقي المال مع ابن الابن النازل قالوا عند الاحتجاج فيد احتاج يتلى فيعصبها رد عليهم ابن مسعود ومكانه معها لك عن بنت ابن وابن ابن ابن فكم الابن قال الابن بنت الابن هنا الجمهور قالوا النس وابن ابن عصب قالوا كذلك هنالك بنت الابن تحجب وباخر المال لاول رجل ذكروا هذا هو الراجح واضح بارك الله فيكم فالراجح ما ذهب اليه ابن مسعود ومكانه مع فالذي يعصب بنت الابن الان من هو ابن الابن مساو له في الدرجه في الدرجه خلاف للجمهور السالف الاخت الشقيقه فاكثر عاصب بالغير مع الاخ الشقيق واحد فاكثر ثالث على اخت شقيقه واخ شقيق هل الاخت الشقيقه لها النصف الان هنا لا ليس لها النصف لماذا لوجود المعصب ومشرط ارثها النصف عدم المعصف المعصف هنا وجد موجود اذا ليس لها نسل كم لها عصبه للذكر مثل حظ الانثيين لقوله تعالى فان كان اخوه الرجال والنساء فالذكر مثل حظ الانثيين ايه في خلال التي في اخر سوره النساء واضح بارك الله فيكم فهذه الايه خاصه بالاخوة لشقاء والاخوة لابذ كورا اناثا ذكورا واناثا, وإناثا. فلغت الشقيقه الان تكون عاصب بالغير مع اخ شقيق واحد فااثر مع اخ شقيق واحد اكثر فاكثر هل ابن الاخ الشقيق يعصب لاخت الشقيقه بالاجماع ما يعصبها لانها ارفع من هالك عن اخت شقيقه وابن اخ شقيق الاخت الشقيقه لها النصف فرضا وباقي المال لابن الاخ الشقيق واضح ثالث عن اخ شقيق واخ لي اب هل الاخ لي ابي يعصب لاخت الشقيقه لا ما يعصبها ايضا بالاجماع لانها اقوى منه وما يعصبها الا الاخ المساوي لها في الدرجه مساوي لها, لها في الدرجه وهو الاخ اشقيق اذا ناخذ شقيق لها النصف ولاخ الاب عصب باقي المال واضح بارك الله فيكم فنعم اذا ناخذ الشقيق الان الذي يعصبه هو من الاخ الشقيق واحد فاكثر والرابع الاخ الاب واحده فاكثر بالاخ الاب واحد فاكثر واحد فاكثر هؤلاء هم العاصب بالغير واضح بارك الله فيكم ذوات النصف والثلثين ذوات النسب والثلثين البنت واحده فاكثر بابن واحد فاكثر بنت الابن واحده فاكثر بابن الابن واحد فاكثر الاخت الشقيره واحده فاكثر بالاخ الشقيق واحد فاكثر الاخت الاب واحده فاكثر, واحد فأكثر بالاخ الاب واحد فاكثر واضح بارك الله فيكم هؤلاء هم الاخوه ماذا العاصب العصبة بالغير العصبة بالغير فالبنت ما تكون عاصب بنفسها ابدا وانما باخيها تكون عاصب بغيرها وهكذا بنت الابن تكون عاصب بغيرها بابن الجبل ولاخت الاب ولخت الشقيق عاصب بغيرها بمن بلاخ الشقيق ولاخت الاب عاصب بغيرها بالاخ لاب واضح بارك الله فيكم فهذا هو القسم الثاني من اقسام العصبه وهو العصبه بالغير العصبه بالغير من عنده اشكال قبل ننتقل للقسم الثالث ها ثالث عن بنتين وبنت ابنه ابن ابل ابن. ابن مسعود يقول هنا اذا اكملت البنات لثلتين فابن بنت الابن تسقط وان كان معها المعصب اخوها استدل حديث بن عباس الاولى رجل ذكر فباقي المال لا اولى رجل ذكر والصحيح قول جمهور الصحابه من بعدهم بالايه تقدم الايه على الحديث واضح بارك الله فيكم وانما لا اولى رجل ذكر اذا اختلت درجه اذا اختلت درجه اما اذا اتحدت الدرجه والوصف فهنا يوصيكم الله في اولادكم من الذكر مثل حظ الانثيين واضح بارك الله فيكم وهنا هالك عن بنتين وبنت ابن وابن ابن البنتان لهن ثلثان وبنت الابن مع ابن الابن عصبه خلاف اللي بالمسعود ها يا ياسين ان ابن سواء كان اخ له ابن عمها بشرط ان يكون مساوي لها في الدرجه بهذا القيد مساوي لها في الدرجه اما اذا اختل له هذا فلا يعصبها الذي هو انزل منها لا يعصبها هالك عن بنت ابن وابن ابن ابن انزل منها لا يعصبها البنت الابن لها الناس فرضا وابن الابن النازل عصب لاول رجل ذكر هالك عن بنتين وبنت ابن وابن ابن انزل فابن الابن عصب بنت الابن تصدق واضح بارك الله فيكم لاول رجل ذكر ذكر وانما الذي يعصبه هو المساوي لها في الدرجه المساوي لها في الدرجه طيب انت هنا قال مصنف رحمه الله عليه والاخوات ان كن بنات فهن معهن مع العصابات وليس في النساء تر عصبه الا التي منت بعتق الرقبه طيب هذا القسم الثالث من اقسام العصبه وهو العصبه مع الغير العصبة مع الغير لذلك قال الناظم رحمه الله عليه والاخوات انتم بنات والمراد بالاخوات هنا الاخت الشقيقة والاخت لاب الاخت الشقيقة واحدة فاكثر والاخت لاب واحدة فاكثر تكون عصبة مع الغير اي مع البنت واحدة فاكثر او مع بنت الابن واحدة فاكثر او معهما لحديث ابي المسعود في حديث ابن مسعود عندما سئل عن بنت وبنت ابن واخت مراد بها اخت شقيه اخت لاب فاعطى البنت النصف وبنت الابن السدس تكمل للثلاثين وما بقي جعله لمن للاخت جعله للاخت عاصم مع الغير ولا اخوات انتم بنات فهن معهن معصيلات اذا جاءت الاخت الشقيه واحده اكثر مع البنت فيكون البنت لها النصف والاخت الشقيه عصبه مع الغير اي مع البنت مع البنت واضح بارك الله فيكم مع الغير اي مع البنت او مع بنت الابن هالك عن بنت ابن واخت لاب فالبنت لابن النسب والاخت لاب عاصب من اي قسم العصبه من قسمه السابق من اقسام العصبه وهو العاصب مع الغير مع غيرها وهي البنت او بنت الابن واضح بارك الله فيكم لحديث ابن مسعود لحديث ابن مسعود في البخاري عندما سئل عن بنت وبنت ابن واخت فاعطى البنت النصف وبنت الابن السدس وما بقي جعله لمن النبي صلى الله عليه وسلم قال لاقضين فيها بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم للبنت النصف ولابنت الابن السدس وما بقي للاخ فشاهدنا اخوانف الله من هذا الحديث ان الاخ هنا مع البنات عصبه واضح بارك الله فيكم هالك عن بنتين وعن اخ شقيقه فكم البنات ثلاثه وبنت او اخت شقيقه تعصيبا عصب واضح بارك الله فيكم طيب هل الان الاخت الشقيقه والاخت لاب تكون عاصب مع البنات مطلقا ام لا هذا المساله في اخواني لا فيها خلاف بين اهل العلم اختلف العلماء فيها على ثلاثه اقوال الجمهور من اهل العلم يقولون ان الاخت الشقيقه والاخت لاب تكون عاصب مطلقا عاصب مطلقا املا بحديث ابن مسعود وقال في حديث ابن عباس لا اولى رجل ذكر عام من مخصوص لحديث من ابن مسعود عندهم حديث ابن عباس عام لا اولى رجل ذكر هالت عن بنتين او هالت عن بنت واخ شقيقه وعم وعم الجمهور قالوا البنت لها النص والاخت الشقيقه عصبه والعم الله يفتح عليك يسقط لماذا قالوا لحديث ابن مسعود لحديث ابن مسعود عندما اعطل بنت النسر وجعل الاخت عصبه قال طيب حديث ابن عباس متفق عليه يقول لي اول رجل ذكر قالوا هذا الحديث عام خصص بمن بحديث ابن مسعود واضح بارك الله فيكم هكذا يقول الجمهور هكذا يقول جمهور وقالوا اذا كانت الاخت الشقيقه عاصم مع الغير تقوم مقام الشقيق وتحجب ما يحجبه الشقيق الشقيق يحجب من يحجب الاخ لاب ويحجب الاعمام هكذا قالوا الشقيقه تقوم مقام الشقيق اذا كانت عاصم مع الغير تقوم مقام الشقيق هالك عن بنت واخت شقيقه وعم فهنا لاخت شقيقه تقوم مقام من الاخ الشقيق وتحجب من العم عملا بحديث ابن مسعود واضح بارك الله فيكم وابن عباس وداود وشريح وجماعه قالوا لا لا الاخت هنا مع البنات ما لها شيء لان الله عز وجل اشترط في ارث الاخوات عدم الفرع الوارث ايه الكلاله التي باخر سوره النساء استفتونا قال الله يفتيك في الكلاله ان امرا هلك ليس له ولد وله اخت فلها النصف قالوا اشترط ربنا عز وجل في ارث الاخت عدم الولد والولد يشمل الذكر والانثى والولد موجود الان هالك عن بنت واخت شقيقه وعم قالوا الاخت الشقيقه ما لها شيء ابدا لماذا لان الولد موجود وهذا البنت ومشراط ارث الاخت الشقيقه عدم الولد اذا الاخ الشقيقه ما لها شيء ابدا باقي المال لاول رجل ذكر لحديث ابن عباس الحق الفرائض باهلها فما بقي فلاول رجل ذكر واعتمد على حديث ابن عباس والایه واضح بارك الله فيكم فعلى قول فعلى قول ابن عباس من كان معنا الان هل الاخت الان هنا تكون عصبة الاخت الشقيقه تكون عصبة ابدا ما تكون عصبة ابدا ليس لها عصبة وجد العاصب من نفسه ولم يوجد قالك عن بنت واخر شقيقه على قول ابن عباس المثلها النس وهل باقي المال تاخذ الشقيقه تعصيبا لا ما لها شيء ابدا ما لها شيء وجد العاصب الا ما وجد العاصب ليس لها شيء لماذا قالوا لان الله شرط في ارثها عدم الولد والولد الان وجد واضح بارك الله فيكم هذا قول ابن عباس ومن كان معه والقول الثالث الان لو قلنا بقول لو قلنا بقول ابن عباس اب صن حديث من العمل بحديث من ابن مسعود ولو قلنا بقول الجمهور اب صن العمل بحديث من ابن عباس فلا بد من الجمع بين هذين الدليلين واضح بارك الله فيكم فهذا هو القول الثالث وهو الجمع بين حديث ابن عباس وبين حديث ابن مسعود وهو قول ابن حزم واسحاق ابن راهويه قول اسحاق وابن حزم قالوا الجمع بين حديث ابن عباس وبين حديث ابن مسعود فالجمع عندهم قالوا اذا وجد في المساله عاصب بغيره عاصبا مع غيره وعاصب بنفسه فاننا نقدم العاصب بالنفس عملا بحديث من ابن عباس الذي فيه الامر بانحاء ما بقي لمن باولى رجل ذكر هالك عن بنت واخ شقيقه وعم فداود او ابن حزم واسحاق قالوا البنت لها النصف وباقي المال لأولى رجل ذكر عملا بحديث ابن عباس الذي فيه ماذا الامر الحق الفرائض لأهلها فما بقي فلي أولى رجل ذكر امر امر من النبي صلى الله عليه وسلم بالالحاق ما بقي لمن لأولى رجل ذكر عندنا هنا من هو أولى رجل ذكر العم والعصب بنفسه والاخت شقيق العاصب مع غيرها اذا الاقوى قالوا العاصب بنفسه يقدم على العاصب مع مع الغير فتسقط الاخت الشقيقه وباقي المال للعم واضح بارك الله فيكم واذا لم يوجد في المساله عاصب بنفسه وكانت عندنا عاصب مع الغير فهنا العمل على حديث ابن مسعود العمل على حديث ابن مسعود ها لك عن بن بنت واخت شقيقه دار البنت لها النصف وباقي المال عصب للاخت الشقيقه عملا بحديث من ابن مسعود واضح بارك الله فيكم فهذا الجمع جمعه اسحاق بن راهويه وابن حزم وهذا القول الاخير هو الراجح هذا قول الراء الاخير هو الراجح وترجيع شيخنا الامام الواضع رحمه الله عليه وهكذا شيخنا يحيى يحرض الله تعالى فالشيخ مقبل كان يرجح قول الجمهور ثم بعد ذلك حين وقف على هذه المساله وقال انا متراجع عن قول الجمهور واقول بقول ابن حزم واسحاق ففيه ماذا اخواني في الله اجمع بين الدليلين واضح بارك الله فيكم فهذا هو الجمع متى الان يعمل بحديث ابن مسعود متى يكون العمل على حديث ابن مسعود اذا لم يوجد المثل عاصم بنفسه واضح بارك الله فيكم ومتى يرجع او العمل على حديث ابن عباس اذا وجد العاصم بنفسه مع العاصم مع الغير فيقدم العاصم بالنفس على العاصم مع الغير واضح بارك الله فيكم طيب وقالوا ليس وليس في النساء طر عصبه الا التي منت بعصر رقبتها تقدم الاشاره الى ذلك اليس في كل النساء عاصبه بالنفس انما صاحبه الولاء صاحبه الولاء تكون عاصب بنفسها اما في النساء معاصب مع الغير او عاصب بالغير واضح بارك الله فيكم اما عاصب من النساء بالنفس هذا لا يوجد ابدا الا صاحبه الولاء صاحبه الولاء تكون عاصب بنفسها وما عداها فلا اما تكون عاصب مع الغير او تكون عاصب بالغير واضح بارك الله فيكم طيب اذا تقدم معنا عاصب بالغير وعاصم مع الغير ايهما يقدم العاصب بالغيره من عاصم مع الغير ها الغير ها لماذا تي نبي مساله فيها عاصم مع الغير وعاصب بالغير بأيديه وانا معه افعل يا سليمان اه فيها عاصب مع الغير وعاصب بالغير بالغير اه نيشت يير اه, آه نيشت يير انا نيشت يير نيشت يير نيشت تقديمه يومه يقدم عاصب بالغيره من عاصب مع الغير اه <تصفيق> هذا الوقت ما درست خلاص ما درست احنا نشتي ارث نشتي ارث اه اه نشتي نشتي اه نشد لي نشتي مثال اه اه كما يجتمع هالك عن بنت واخت شقيقه واخ شقيق صح الان الان العمل تعمل بماذا الان في هذا المثال على تقدم العاصم مع الغير ام تقدم العاصم بالغير هالك عن بنت واخت شقيقه واخ شقيق الان اخذ الشقيق هنا عاصب مع الغير وعاصب بالغير صح ولا انا غلطان طيب الان ايهما تقدم انت العاصب بالغير وتصرف الاخ الشقيق ولا تقدم العاصب مع الغير العاصب بالغير اه لماذا اه مقدم على العاصب ايش في دليل ها حقول اي سمعان الان هنا هنا هنا هنا, هنا. هالك عن بنت وخ شقيق واخ شقيق طيب الان هنا والاخوات ان تكون بناتهم معهن معصبات وعندنا عاصم بنفس الاخ لي الاخ الشقيق ها ها الان هذا المثال نشد الدليل الان العام على ماذا سيكون الان هل نقول ان الان الاخ الاب الاخ الشقيق ما له شيء ها والاخ الشقيق عاصم مع الغير باقي المال لها او اننا نقول عصب البنت لها النصف وباقي المال لاولى رجل ذكر ما الدليل ها حديث ابن عباس فيه لاولى رجل ذكر يعني ان خلاص الشقيقه تسقط ها اه عبد الرحمن لماذا ما الدليل احسن في مرتبه واحده في مرتبه واحده هنا البنت لها النصف وباقي المال بين الاخت الشقيقه والاخ الشقيق فان كان اختلط الرجال والنساء فللذكر مثل حظ الأنثيين واضح بارك الله فيكم وهذا بالاجماع هذه المساله بالاجماع بالاجماع تقدم العاصب بالغير على العاصب مع الغير واضح بارك الله فيكم هالك عن بنت واخت شقيقه واخ شقيق البنت لها النسب وباقي المال باقي المال عصبة للذكر مثل حظ الأنثيين للايه واضح بارك الله فيكم وهذا المساله بالاجماع وهكذا هالك عن بنت واخت لأب واخ لأب البنت لها النصف والاخت الام على دخل اب عصبه عصبه بالغير واضح بارك الله فيكم ها يا جلال كان تريد تقول شيء او شيء ها واضح بارك الله فيكم طيب بهذا اخوانا في الان انتهينا من باب التعصيب انتهينا من باب التعصيب سيات ان شاء الله معنا باب الحجب السبت باذن الله تعالى وقبل ان ناخذ باب الحجب نراجع باب التعصيب واضح ها بالحديث ها كما تضح الان عندنا جمع عندنا حديث ابن عباس وحديث ابن مسعود ابن حزم وما كان معه ذهبوا الى الجمع الجمع بين حديث ابن عباس وحديث ابن مسعود حديث ابن عباس فيه الامر فيه الامر بالالحاق ما تبقي لاولى رجل ذكر قالوا اذا اجتمع في مساله واحده عاصب بنفسه وعاصب مع غيره فالعمل على حديث من ابن ابن عباس الذي فيه الامر فلاولى رجل ذكر قالك عن بنت واخت شقيقه واخي اب فالبنت لها النسب والاخ الاب تسقط وباقي المال للاخ الاب باقي المال تعصيبا للاخ الاب عملا بحديث ابن عباس لاولى رجل ذكر واذا لم يوجد عندنا عاصب بنفسه وكان عندنا عاصب مع غيره فالعمل على حديث ابن مسعود هالك عن بنت واخت لي اب هالك عن بنت واخت لي اب فالبنت لها النصف والاخت لي اب لها باقي المال تعصيبا واضح بارك الله فيك طيب له نص سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى